الذين هادوا إن زعمتم أنكم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم سَيَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة نولة وننفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين